وَمَا أُوتِتُ مِن شَيْئٍِ فَمَتَعُ الحَياتِ الدُّن يَا وَزينََةُهَا وَمَاع ذَل اللَّهِ خيِرُون وَأَبَقَاء أَفَل تَْتِلُ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 سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَهُ سُق مو إليه